وما مشروعية السعي بين الصفا والمروة وما حكمه السعي بين الصفا والمروة مشروع وهو في حقيقته تخليد لذكرى سعي هاجر بينهما تطلب غوثا لابنها إسماعيل حين اشتد به العطش بعد أن تركهما إبراهيم وحيدين بأمر من الله ونفد ما كان معهما من زاد. وترددت بين الصفا والمروه سبع مرات ثم أنبع الله لهما زمزم وروى البخاري هذه الحادثة عن ابن عباس وقال ابن عباس بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما أما حقب السعي فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة آراء الرأي الأول أنه ركن من أركان الحج لو ترك بطل الحج ولا يجبر بدم ولا بغيره وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه ومن أقوى الأدلة على هذا الرأي حديث ابن ناجة وأحمد والشافعي جاء فيه اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي والرأي الثاني أنه سنة لا يجب بتركه شيء وهو رواية في مذهب أحمد والدليل عليها قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حد البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ونفي الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه ونفي الحرج وإن كانت رتبته الإباحة لكن ثبتت السنيه بقوله من شعائر الله والرأي الثالث أن السعي واجب وليس برب فمن تركه صح حجه ووجب الدم وهو مذهب أبي حنيفة ورجحه صاحب المغني ودليله أن حديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي دل على مطلق الوجوب لا على كونه ركنا لا يتم الواجب إلا به لأنه حديث ضعيف لكن له طرق إذا انضمت إلى بعضها قويت فيكتفى بالحكم بوجوبه بحيث لو ترك لا يبطل الحج وإنما يجبر بدم وبعد بيان حكمه تحدث العلماء في قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما الذي لا يدل على أن السعي واجب أو رق تحدثوا فقالوا كان هناك صنمان على الصفا والمروه في الجاهلية فلما فرض السعي في الإسلام كان الأنصار يتحرجون في السعي من أجل ذلك فأنزل الله هذه الآية لرفع الحرد وأقل رتب عدم الحرج هي الإباحة ومن هذا المنطلق جاءت الآراء الثلاثة لجتهادية المذكورة والله أعلم